وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة الأمر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 ரி சூல மனுத வயசிம் நி கொ والفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى اِذَا اتَّعَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ۖ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس تَمَطَّاحِ كَمْ مِنْ قَوْلٍ غَرَّ قَالَ رَبِّي أَهْدِي عَنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ فَيَرَفَقَ لَمَالِي لَا أَرَى الْهُدَى هُدًا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَ لا اعذبنه عذابا شديدا ام أو الاذبحه اولا ياتيني بسلطان مبين أَمَكثَ رَبِيعٍ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ